لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الخجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعففون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون بِنَّهَا أُنَائٍ مُجَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَى حَقٍّ وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ, يقتلون أبناءكم كَمْ يَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ وَقِيلَ لَكُمْ بَلَاءٌ بِرَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40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 قال يا موسى اني نصبتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذنا اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء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 واتخذ قوم موسى من بعده مِن حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سُقِطَ في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ان لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه عقبا ناسفا طالبا سماء خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَتَرَهُّمُ إِلَيَّ قَالَ بِنَأُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ القوم الظالمين اهل ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وادخلنا في رحمتك وانتا ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ودله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين وَالَّذِينَ عَامَرُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا مُدَّنْ وَرَحْمَةٌ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هم لربهم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السبهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 تي ووسعة كل شيء فسأكت حال الذيين ياتقونَ وَيوتُون الزكةَ والَّذينهُ بلاياتنا يُمنون الذيين ييتبععون وصولًا النبيعُّ الذي يجدونهُ مكتُوب الذي يجدونهُ مكتوبًا عندهُ بالتوات والإنجيل.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 الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إني رسول الله إليكم جميعا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 وقطعناه اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرفهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنام